وَمَا بَيْنَا One, one, two, three. تذكر في الكتاب إسماييل إنه كان صادق الوعد وكان رحيم وكان يا مرؤ اهلوب قداسي وانكتي وكان عنده مويه وقل في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً while on farm